يقول الامام الحافظ زين الدين ابو الفرج بن الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله قال عن عمر بن الخطاب عن عمر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 فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه قال رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من الاحاديث التي عول عليها اهل العلم فمنهم من عده ثلث الدين ومنهم من اعتبره ربع الدين او خمسه وكنا قد بدان الكلام في شرحه كما سطره ابن رجب رحمه الله حيث بين إن هذا الحديث رواه الشيخان وأنه لم يصح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا عن طريق عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه فتفرد عمر به عن الصحابة ورواه عن عمر علقما او رواه عن عمر علقما وعلى علقمة رواه محمد بن ابراهيم التيمي وعنه رواه يحيى بن سعيد كل يتفرد في طبقته ثم انتشر الحديث من بعد يحيى بن سعيد ويضرب العلماء هذا الحديث مثلا للحديث المستفيض لان اوله فرد ونهايته متواتر وهذا الحديث استدل به اهل العلم على اهميه النية اذ بها يفرق بين العمل العادي وبين عمل العبادة وتكلم العلماء في معنى النية وأن المراد بها القصد والإرادة وقد أشبع الحافظ بن رجب رحمه الله هذه المسألة بحثا من حيث إن النية هي القصد والإرادة واستدل بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تفسير النية بالإرادة ثم أضاف معنى جديدا من المعاني التي تدل على النية وهي الابتغاء وكنا قد وقفنا عند هذه المسألة حيث يقول رحمه الله وقد يعبر يعني عن النية في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني إلا طلبا لوجه ربه الأعلى فهو عندما عمل ما عمل وهذه الآية كما جاء أنها نزلت فيها ببكر رضي الله تعالى عنه حيث قال تعالى وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي أنه مع كثرة إنفاقه المال ويعانته أهل الحاجة ما كان يرجو من وراء ذلك جزاء ولا شكورا من أحد وإنما كان يرجو ويتمنى ويقصد رضاء الله جل وعلا هذا معنى قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وكذلك استخدمت كلمة النية أو القصد بكلمة الابتغاء في قوله جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي طلبا ورجاء لمرضات الله وفي قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي تطلعا لرضاء وجه الله جل وعلا وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذا الذي فيه الخير ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيم أي ومن يفعل واحدة من هذه الثلاث تطلعا لمرضات الله جل وعلا بقصد مرضات الله نيته مرضات الله فهنا فسر الابتغاء بمعنى النية ولذلك يقول فرف الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله يعني بمن كانت نيته من هذا الفعل مرضات الله قال وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدق لا خير في كثير من, من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس جعل الامر بالمعروف من الصدقة والاصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وان لم يبتغى به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي يعني الى الاخرين فصار خيرا لكن يزداد ثواب الانسان فيه إذا قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإن من فعل هذه الأفعال وهو يريد عرض الدنيا ولا يريد بذلك وجه الله لا يثاب عليه فإنه لا خير له في ذلك لا خير له في الكلية لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الاثم حيث صرف العبادة لغير الله لما يترتب عليه من الاثم فيه ولغيره لما يترتب عليه من الاثم فيه ولا لغيره اي ان النفع لا يتعدى الى الغير لانه لا يتعدى نفعه الى احد اللهم الا ان يحصل لاحد به ابتداء في ذلك فعندئذ يتعدى النفع من فاعله وان لم يرده وجه الله الى الاخرين لكن مع ذلك لا يثاب عليه حيث لم يقصد به وجه الله تعالى ثم استطرد رحمه الله في ذكر الأدلة من السنة التي تبين أن الابتغاء ابتغاء وجه الله هو النية قال وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية يعني تسمية الابتغاء بالنية قال فكثير كثير جدا ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي يعني الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه الصغرى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوا يعني لا يثاب إلا بما نوى النوى الغنية يثاب عليها يعني تعطى الغنية. وإنه الجهاد في سبيل الله يثاب عليه وإنه عرضا من اعراض الدنيا يعطى بقدر نيته فهو يؤيد معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما قال وخرج الامام احمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان اكثر شهداء امتي لأصحاب اصحاب الفرش ورب قتيل ورب قتيل بين الصف بين الصفين الله أعلم بنيته هذا الحديث تناول قضيتين المسألة الأولى من هو الشهيد في ميزان الشرعي من هو الشهيد المتبادر للأذهان أن الشهيد هو الذي يقتل في المعركة لكن الله جل وعلا شمل برحمته اصنافا من الناس يموتون بغير القتل ويوصفون بانهم شهداء قال إن أكثر شهداء أمتي يعني أكثر الشهداء المسجلون عند الله تعالى بأنهم شهداء ذلك لأنهم ماتوا ميتة فيها شيء من الشدة بسبب ما ابتلوا به من المرض فيكتبون عند الله شهداء من هؤلاء المبطون وصاحب الجنب والمرأة تموت في الولادة في الجمع ومن يتردى الساقط من مكان عال وهكذا من تدهمه الآلات التي تقضي عليه يعد من الشهداء وإن كانت شهادته تسمى بالشهادة الصغرى سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء لأنه سأل أصحابه من تعدون الشهيد فيكم قالوا من ماته في سبيل الله قال لو كان الشهداء الذين يموتون في سبيل الله هم الشهداء فقط لكان الشهداء عند الله قليل لكن الشهداء وسمى كثير من الأمراض يموت بها الناس تعد من الشهادة وضرب لنا مثل بأن بعض هؤلاء الذين يعدهم الناس شهداء من يموت في المعركه قتيل المعركه وان كان في ظاهره انه شهيد لكنه عند الله ليس بشهيد لماذا لان هذا يتوقف على نيته وموجب جهاده فان كان موجب الجهاد هو اعلاء كلمة الله فعندئذ يكون شهيدا اما اذا كان الاجتهاد الجهاد بغير هذه النية فلا يكتب عند الله شهيدا هذا معنى قوله وان اكثر شهداء امتي لاصحاب الفرش ومعنى اصحاب الفرش يعني الذين يموتون وهم على فرشهم يموتون وهم مرضى يموت الواحد منهم على فراشه قال ورب قتيل بين الصفين وهذا الذي ظاهره أنه مجاهد في سبيل الله الله أعلم بنيته فيحكم عليه بالشهادة بحسب ما عليه او ما له من نية نعم مسألة التعجيل والتعجيل محتملة يعني لان الله تعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون فقد يحقق له تحقق له نيته ويكسب هذا العقال الذي اراده بعينه او يعطى بدلا منه لكن ثواب الاخره افضل واكمل قال وخرج ابن ماجه يعني في سننه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على نياتهم ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني خرج ابن ماجه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعد الناس على نياتهم يعني حسب ما يموتون عليه وهذا حديث. جاء له سبب سبب ورود أن النبي أخبر أنه في آخر الزمان يبعث بعث يخرج إمام ويبعث جندا يوجههم إلى كعبة ليهدموها وبينما هم في الطريق إذ يخصف الله جل وعلا بهم فيموتون فسال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان هذه البعوث يعني كما جرت به العاده ان الجيوش اذا خرجت يخرج بعض الناس معهم ولا يريدون القتال منهم من يكون له سوق يبيع ويشتري مع هذه الجيوش ومنهم من يقوم بخدمة بعض افراد الجيش ومنهم ومنهم يعني اغراضهم واهدافهم من الخروج ليست هي الغرض الذي يخرج له الجيش فهل هؤلاء الذين شاركوا الجيش في الخروج وليست لهم نية في القتال وخسف ماء بهم مع غيرهم هل يبعدون يوم القيامة ويآخذون على خروجهم معهم وينكل بهم لأنهم خرجوا يريدون ارتكاب معصية لله جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هم يخسف بهم معهم لكن الله تعالى يميز بينهم يوم القيامة بحسب نياتهم بحسب نياتهم ولهذا جاء هذا الحديث من رواية جابر ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما يبعث الله الناس على نياتهم يعني يوافونه يوم القيامه ويحاسب كل على نيته كما جاء المثل في الثلاث الذين يظهر منهم اعمال صالحه رجل جاهد في سبيل الله ورجل تعلم العلم وعلمه الناس ورجل كان ينفق المال فيبعثون يوم القيامة ويسألهم الله ماذا فعلتم في الدنيا فيخبرونه بأنهم استجابوا لأمره وجاهدوا في سبيله وأنفقوا في سبيله وعلموا العلم لكن ما يقولونه ليس هو الواقع والحقيقة ولذلك يكذبهم ويبين حقيقة أمرهم أنهم كانوا مرائين في أفعالهم فيؤاخذهم على ريائهم قال وفي صحيح مسلم قال وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما يبعثوا والمقتتلون على نياتهم يعني الذين يموتون في القتال في الجهاد يبعثون على حسب ما نووا وبصحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعود عائد بالبيت يعني يلتجئ شخص أو مجموعة من الناس يلتجوا إلى بيت الله تعالى متحصنة فارة بدينها متخذه بيت الله مانعا وحصنا من أن ينالهم الناس لأن الله جعل البيت حرما آمنا ولأن الله تعالى نهى أن يتخطف الناس من حوله ولأن الله سبحانه وتعالى امر أمر المسلمين بأن لا ينالوا ولا يمسوا أحدا بسوء إذا لجأ إلى بيت الله فيعوذ بعض الناس إلى بيت الله فيبعثوا إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض يعني فإذا كانوا في الصحراء قبل أن يصلوا إلى بيت الله خسف بهم فقلت يا رسول الله والقائل والسائل هو أم سلمة رضي الله عنها فكيف بمن كان كارها يعني خرج أو أخرج مع هذا الجيش وهو يكره مصاحبته لعلمه بأن هذا الجيش ظالم وأنه يريد أن ينتهك حرمة بيت الله قال صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته لأن الله جل وعلا مقدر عالم عارف بقصده فيجازيه على قصده فهذا الحديث يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى قال ومن آديث التي تدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم كما قال وفيه أيضا يعني وفي مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث يعني ان جيشا يخرج بقياده ظالم متجه الى بيت الله يريد ان ينتهك حرمه الله فيخسف الله به الارض فسالت عائشه رضي الله عنها عن هؤلاء الذين خسف بهم ما حالهم وكيف يحاسبوا وربما لم يكونوا من هذا الجيش لكن صعبوه يعني زيادة في الطمأنينة في الطريق وصاحبوه لان بعضهم يجد فيه منفعة حيث يكونوا معه السوق يبيع ويشتري او يكونوا مؤجرا مكاريا لالات النقل التي تنقل هذا الجيش او غير ذلك متعهد للتغذية كما هو الحال في ازماننا هذه نجد ان الغزاة يكون معهم أناس يقدمون خدمات وهم ليست لهم علاقة بالجهاد فهؤلاء يخصف بهم معهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم قال وفيه يعني في هذا الحديث حديث عائشة وقال فيه يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ومعنى يصدرون يعني يخرجون يوم القيامة يأتون يوم القيامة وهم مختلفون بحسب نياتهم يبعثهم الله على نياتهم وهذا تفسير قوله يصدرون مصادر شتى قال وخرج الامام احمد وابن ماجه من حديث زيد بن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من كانت الدنيا همه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته وأتته الدنيا وهي راغمة هذا لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد من كان همه الآخر ومن كانت نيته الدنيا يعني بدلا من الكلمتين التي جاءت في ابن ماجه. قال والحديث خرجه ابن أبي الدنيا وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة فهذه الحديث وإن اختلفت ألفاظها لكن المعنى واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الفرق بين من نوى الدنيا وبين من نوى الآخرة فإن من نوى الدنيا قد يعطى منها وقد يمنع. لا يلزم أن الله يحقق له ما أراده بدنياه ولذلك جاء ومن أراد أو من كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها آه؟ الآية في قوله نؤته منها يعني قد يتحقق له وقد لا يتحقق أما من أراد الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يوفي إليه فيها نيته من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ما نشاء هذه الحاديث تبين لنا هذا المعنى يعني أن الذي يعمل في الدنيا بقصد الدنيا ولا يريد بذلك وجه الله وابتغاء مرضات الله فأمره موكول إلى الله إن شاء أعطاه وإن شاء منع. لكن من أراد الآخرة وأراد بها وجه الله الله جل وعلا يوفي إليه عمله قال وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها ما دامت نيتك وجه الله حتى اللقمة تجعلها فيه في امرأتك اي تثاب عليها ووضعك اللقمة فيه في امرأتك يعني قد يكون ذلك على سبيل احساسك بان هذا واجب عليك يعني توفر لها الغذاء لان نفقة الرجل نفقة المرأة على زوجه على زوجها او ان الانسان قد يضع اللقمة فيه في امرأته حالة المداعبة وحال اظهار الموده والمحبه وغالبا ما تكون هذه الاحوال يعني لا يراد بها وجه الله لكن ان قصدت بها وجه الله وفعلت ذلك من باب حسن المعاشره ومن باب حسني التباعل فانك تثاب على ذلك ايضا يعني حتى لحاجاتك الدنيوية انقصدت وجه الله تثاب عليها قال وروا ابنه كل هذه احاديث وشواهد يسوقها المؤلف من اجل ان يؤكد ان لكل امرئ ما نوى قال وروا ابن عبد الدنيا بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له ومعنى حسبة يعني يفعل العمل ويريد ثوابه من عند الله يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل وهنا قد يسأل إنسان السؤال يقول ابن عبد الدنيا أخرج هذا الحديث بسند منقطع والمنقطع حديث ضعيف وسيذكر أيضا حديث ضعيفة فما الحامل له على الاستدلال بهذه الحديثة الضعيفة وفي الصحيح ما يعني غنية عن ذلك والجواب إن كثير من أهل العلم دأبوا على أنه متى ثبت الحكم للأحاديث الصحيحة فإنهم يستأنسون بهذه الأحاديث التي فيها ضعف ولأن هذه الأحاديث وإن من طرق يضاعف أصحابها لكن لها أصل لكن لها أصل وهذا الأصل يعزز من منها ويقويها وهذا الذي يسمى بالشواهد واهل العلم يقولون ان الشاهد يعني الحديث المروي بنفس المعنى من غير من غير الصحابي هذا الشاهد يتقوى بالروايات الصحيحة نعم قال وابسناد ضعيف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة فهذا الحديث دلنا على أهمية النية فإن النية لها دور كبير في قبول العمل وفي رده ثم ساق لنا أقوال كثيرة عن سلف الأمة يعني عن علمائها تؤكد هذا المعنى قال عن يحيى بن أبي كثير قال تعلم النية فإنها أبلغ من العمل يعني هي أقوى اعتبارها عند الله أقوى وأكبر من العمل نفسه وعن زبيد اليعامي قال إني لا أحب وعن زبيد اليعامي عندكم الشامي ها يعني ليس معناه انها توصل هي معناه انها مكانها اكثر اهميه من العمل لان هي التي يتصوب العمل او تفسده وهي التي بسببها يقبل العمل او يرد ولذلك كانت أهميتها أعظم هذا معنى أبلا قال ما زبيد اليامي قال زي عندكم زيد الشامي والنسخة التي بين عيدينا زبيد اليامي قال إني لأحب أن تكون لينية في كل شيء حتى في الطعام والشراب لأن الإنسان إذا نوى بالأعمال المباحة أن تكون عونا على طاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها عبادة يحولها من كونها عادة إلى كونها عبادة قال إني لا أحب أن تكون لينة في كل شيء حتى في الطعام والشراب وعنه يعني عن زبيد هذا أنه قال. عنه في كل شيء تريده الخير حتى خروجك الى الكناسة ويريد بقوله خروجك الى الكناسة يعني ذهابك الى الحمام ذلك لان الناس قبل ان تبني المراحيض في البيوت كانوا يخرجون ويقضون حوائجهم عند ملقى القمائم الاماكن التي تلقى فيها القمامة هناك يقضون حوائجهم فيعبرون عن قضاء الحاجة بموضعها اللي هي للكناس قالوا عن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب ومعنى وإن لم تنصب يعني وإن لم تتعب يعني الإنسان ذا نوى أنه يفعل شيئا لكن ما أتيحت له الفرصة بفعله الله تعالى يثيبه على, إيه؟ على نيته يسيبه الله تعالى على نيته هذا معنى قوله وإن لم تنصب يعني تنال الثواب وإن لم تتعب ذكر <تصفيق> المكان وإرادة ما يحل به قال داود والبر همة التقى ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته الى اصله يعني هذه الاعمال التي يقدمها الناس ويقومون بها مهما كانت اعمال خير ان لم تقترم بالنية لا يثاب العبد عليها فهذا الكلام يرجع الى قوله وانما ل... وانما لكل امرئ مهنوان قال وعن سبيان الثوري رحمه الله قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي وهذا أمر مشاهد يعني الإنسان قد يدخل ويؤدي عملا من الأعمال الصالحة ولكن قد تتنازعه الأهواء احيانا يتصدق على شخص فتنازعه نيته ان هذا الشخص لا يستحق ولو اعطيتها لغيره لكان اولى وقد تتنازعه يتنازعه الرياء فيعطي و تنازعه نيته لو أعطيته في غير هذا الموضع وبين الناس لكان ذلك أظهر ولهذا الإنسان عندما يقوم بعمل الخير النية قد تستمر وهذا في من عصمه الله تعالى وأكرمه واحيانا النية تختلف يطرى عليها قوارئ ان مر به قوم قد يزين من عمله وقد يغلب عليه الشيطان فيفسد عليه نيته لهذا كان امير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول هذه المقالة استمرار النية هذا معنى قوله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي يعني في بقائها واستمرارها الى ان ينتهي العمل فاذا كان هذا الفعل من سفيان فما بال بغير سفيان ممن لم يبلغ درجة سفياني من التقى والصلاح فعلينا يعني ان نستغفر الله نعم ايش عندك قال ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي لانها تتقلب علي لا تتقلب قال وعن سفيان الثوري قال وعلي يوسف بن أسباط قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد تخليص النية يعني تصفيتها مما يفسدها من الرياء ومن السمعة ومن غيرها مما يحبط العمل يقول اشد على العاملين من طول الاجتهاد يعني من كثرة العمل مهما كان العمل كثيرا هو اهون على صائبه من صلاح النية من استصلاح النية ولهذا يجب على الشخص ان يتنبه وهو يؤدي العمل الى صلاح نيته ويحرص انه كلما اراد الشيطان او الهوى او النفس ان تحيد بالنية عن القصد الاصلي عليه ان يعيدها الى ذلك وهذا ما يمكن أن يفسر بالنفس اللوامة لأن النفس قد تكون مطمئنة وهذه مرحلة يعني عالية جدا أن يبلغها الإنسان بحيث إنه إذا دخل في أداء عمل يتمه وهو محافظ على نيته والنفس اللوامة هي التي تراقب الذات تراقب الشخصه تراقب العمل فكلما جنحت النية اعادتها الى, إيه؟ إلى جادتها ونبهتها من الخطر الذي يقع لان العمل عندما يعرض له الرياء والسمعة لا يحس الإنسان به إلا بعد أن يقع في الرياء فإذا أدرك أن الرياء تسرب إلى عمله فعليه أن يبادر وأن يرجع وأن يستغفر وأن يتوب وأن يجدد النية بأن هذا العمل يرجى به وجه الله تعالى نعم قال وقيل لنافع ابن جبير ألا تشهد الجنازة يعني ما ألا تصلي على الجنازة فقال يعني لصاحبي كما أنت يعني انتظر حتى أنوية يعني حتى أنوي أني أريد أن أصلي على الجنازة حسب أمر الله تعالى وهذا يعني مما يدل نعم على أن السلف منهم من كان يبالغ في قضية استحضار النية في قضية استحضار النية حتى لا يكون عمله هباء ولا يكون عمله بايعاً قال حتى أن قال ففكر هناها يعني ففكر لحظة يعني استحضر فيها النية ثم قال امضي يعني امشي ندرك الجنازة لنشهدها من حيث الصلاة ومن حيث التشيع قال وعن مطرف ابن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية كأنه يريد أن يقول إن النية هي الأساس في قبول العمل وفي رده في صحته وفي بطلانه وعن بعض السلفي قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة يعني حتى اللقمة التي يوفرها لأولاده ولأهله ولنفسه إن نوى بها الخير تكتب له حسنا اما من اكل من اجل ان يملأ بطنه فهذا يكون عمله عادة لا عبادة قال وعن ابن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية فاذا نوى بالعمل الصغير وجه الله يثاب عليه ويضاعف واذا نوى بالعمل الكبير الدنيا فانه لا وزن له عند الله جل وعلا قال وعن ابن عجلان لا يصبح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنى والإصابة يعني العمل لا يقبل إلا إذا توافرت في هذه الشروط الثلاثة أن يتقي الله تعالى فيما يعمل به وأن يحسن نيته ويريد بها وجه الله وأن يعمل العمل موافقا للصواب الذي شرعه الإسلام فإن اختل واحد من هذه الزلاثة بطل العمل فإن الإنسان لو أحقل صنية وأظهر التقوى لكنه خالف الشريعة ما أدى العمل على وفق الشريعة يبطل عمله وهذا كحال كثير من العباد أو بعض العباد الذين يخرجون بالعبادة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فنجد مثلا بعض الناس يصلي بالليل ويقرأ ويطيل لكنه يخل بالفعل يسجد مرة واحدة بدلا من السجدتين يكتفي بسجدة يخالف السنة في اداء العبادة مثلا يصوم الدهر كله بما فيه يومين العيد بدعوى انه يعني اكثر يتقرب الى الله بشيء اعظم يبالغ ويغلو في دعائه حتى انه يدعو بما لا يشرع كل هذا العمل فيه باطل لمخالفته الصواب لأن الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وفسر العمل الصالح بأنه ما كان بنية خالصة وما كان صوابا يجمع بين النية الخالصة والصواب ولهذا قال لا يصلح العمل إلا بثلاث تقوى الله فلا يعمل العمل من اجل الرياء والسمعة لان الرياء والسمعة يتنافى مع تقوى الله تعالى وبالنية الحسنه يريد بذلك وجه الله يريد بذلك ان يلتزم امر الله يحقق ما اذنى الله وامر به والشيء الثالث ان يصيب في العمل يؤديه صوابا وقال الفضيل بن عياب إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك يعني في العمل قال وعن يوسف بن أصباط قال إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله ومعنى إيثار يعني قصدك بعملك وجه الله أفضل من العمل نفسه يعني وإن بذلت نفسك فيه بأن قتلت فقتلك إذا لم يكن مقصودا به وجه الله فإنه يكون هباء منثورا خرج ذلك كله ابن بالدنيا في كتاب الإخلاص والنية يعني هذه الآثار المنقولة قال وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه يعني قول صح قول صحيح بل وردت به السنة بل نقل به الأمر عن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما يرويه عن ربي جل وعلا من عاد لي وليا آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فإن أداء الفرائض افضل الاعمال وقد يخطر في بال بعض الناس ان اداء السنن افضل وان اداء النوافل اعظم والجواب لا افضل الاعمال انك تطيع الله جل وعلا وتمتثل أمره الذي أوجبه عليك لأن الله تعالى عندما يوجب علينا أمرا إنما يوجبه لمصلحتنا ولصالحنا فمن هنا كان الفريضة أعظم من النافلة نعم النافلة لها دورها فمن أهمي ما تقوم به النافلة أنها تكمل لك وتسدد لك ما ينقص من فرضك ثم بعد ذلك تزيد في تقريبك إلى الله لكنها لا تقربك إلى الله وحدها إلا بعده عملي الفريضة ولهذا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولهذا حديث عمر رضي الله عنه هنا إن أفضل الأعمال أداء مفترض الله عز وجل والورع عما حرم الله ومعنى الورع يعني الاجتناب والابتعاد عما حرم الله لأن الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إيش؟ لا ما هو بلازم لان هذا قد يعني مما يمكن ان يستنبط ويفهم بالعقل قال وصدق النية فيما عند الله عز وجل أو وصدق النية فيما عند الله عز وجل هذا السبب الثالث من أسباب قبول الأعمال وتفضيلها وبهذا أعلم معنى ما روى الإمام معنى ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث حديث الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد ما ليس منه فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين وهذا الكلام تكلمنا عنه فيما مضى فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات وهذا كله تضمنه حديث النعماني ابن بشير قال وإنما يتم ذلك بأمرين يعني من أجل أن يتحقق العمل الصالح لا بد أن يتوفر فيه أمران أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وإلا فإن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يرده وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله يعني أن تخلص النية كما تضمنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات قال الفضيل يعني ابن عياب في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أي أخلصه وأصوبه وهذا التفسير أثر عن كثير من السلف رحمهم الله في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا يدل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح أن يكون صوابا وأن يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة قال أخلصه وأصوبه وقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا قال والخالص إذا كان لله عز وجل يعني النية فيه أنه لله لم يصرف لغير الله والصواب إذا كان على السنة قال وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات يعني إن التفاضل في الأعمال يكون بقدر الإخلاص إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة يعني مجرد الفعل ليس هو محل المفاضلة وإنما محل المفاضلة هي النية الإخلاص في العمل فمتى كان الإخلاص في العمل واضحا كان الثواب أعظم